بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل وبارك على سيدنا محمد وعلى أليه أجمعين إن شاء الله وحنك بلاينا آيات أفرتاني سورة النجم إلى آيات اللباتانية والدواء سورة القمر وارك كان وحلق كاهراء كحرين أولم ينبع ميا الله ورحم بما في صحف موسى وإبراهيم موسي إبراهيم صحف طودي قبل التوريات موسى صحفت لسيوحي كسونا الذي إبراهيم كي وفاء فيه وحلا وحي إلى أمره محا كسونا أمر أنه حالي أشانيه لا تزير محنباري سوازيرت مدو حنباري سويجر أو فرامتك للدم وأن ليس إنونا أسونا نبا كسونا للإنسان إلا ما سعى وحو الشقيستي موي ومركا عرورت وحو الشقيستي كميتها أجربوكيهلي وأن سعيه عمل كيسانا سوف يرا لوان بأرك الدعاناه aw isaga la soo hordhigidona sumajju jahaa walaga abalmarin aljazaa'al awfa abalmarin waafiya wa anna ila rabbika intanoo dal haashid we ku yile wa anna ila rabbika rabbiga xaqiisu ahaaday al muntaha meesha la tagayo lo intoonay wane wanne allahu isaga adhaka ka qusliya wa isaga kafar farxiya kana nixiye we asbaabti qusalka keenilahayd yati oo hinta keenilahayd bo allah sameey وأنه الله هو الله أما تود الله وأحياناً وليه وأنه الله خلق الزوجين لبضاً لما نها إساق أبوره الذكرك لبئي ونثاك لديك من نطفة لبعبالك أبوره عنه إذا طمنا مرك في حمك الغشربه وأن عليه الله دشي سوحاها الأخرى أبورك الدنباء وأقيامه لسعوه لنه وأنه الله هو أغناء هي غني كي لويه وأغنى فقيل حدقه، وأنه أله هو أله ربو الشعراء حدقت الشعراء اللي ذاه إيه جوز اللي ذاه أهلك وها عادا في عاد الأولاء يوثمودا في ثمود الله سبحانه وتعالى وعليه ميال الله ورحمه شو عفتيه روحه كويل نفنا نفك لين ندم جاي قفل أبوه شق يستبوه لكرا عمل كيس أنا قفل أبوه الصهر دقي أبل كيس هو في ألقى بعض مارين حاجة الله ب الله صعده الله وحنا, وحنا لا وحنا لين زوجين ك الله ما أبوري لبكي يد الدقة عنرو فيها رمال مش شوي الله بن السلام. Markkun nabigu on mediinetteri, uhu on ediä, kun hän saddhaa on ilmuhu. Uhu on ekkä, että hän on edi. Hän on ediä, kun hän on ediä. Hän on ediä, kun hän on ediä. Hän on ediä, kun hän Hän hän Hän wa anna alayhi nakhata luqra abur kadaman aluba luguleya Allah subhanahu wa ta'ala wa ka wa qani kadiga wa aqna faqir kadiga tafsir basas saas ka qani kadiga wa aqna kai tsii kai tsii kai kitab wa ibnu kasir wa aqna da kai bu kadigay kutubta kale waxe leh Lakin bu kadigay laakin ibnu kasir wa kayd busi, kayd Ankada marka sida hore Allah subhanahu wa ta'ala si gaar ah loogu sheegay arabta qayb kamid caabudu Allah hore waa nabihuudku lo diray wa aadbanu iram sam aadka Ajatka horre kabbir, mennöt tarren kisejini. Ja annemeki għadhulgura adekana. Ja annemeki huualle, xalakazze ujajini. Lammannaha issagaa avoraj, edda kara kalab, jolju seaka edding. Minnot fattin annufua ka avoraj. Ida tumnaa markeilua vuohua firrahimi. Rahimka luo vuohua. Ja annemeki huualle, jolju sekua, oja annufua samajndona, anna xaata avorka aluħra eddanbe. وأنه الله هو أغني غني كدقة وأغنى فقير كدقة وأنه الله هو أله رب شعراء حدقتها لعبده رب جاذب السجاة وأنه أله أهلك هو كأهلاقي عادني الأولاع عاد كيهورع عاد, كي عاد بنو إرم بنو صام بنو النحوي وحنوي وعاد كهورع عاد كده مورث ثمود وثمود كيه ثمود نوو أهلاقي فما أبغى وأحبك ما باغيال الله سبحانه وتعالى وقوم النوح النوح قوم كيسن من قبله هربوا هلا لا في عديد سيسم وتقربوا هلا لا محيي لأنهم قوم ك النوح كانوا حي إنهم يجو عظمك هو وفضل من بنا وأضغاق أقوك من, من بند بند ويو وقت ويوقت اليراعي والمتفق التتين لافجنبينه أهوت دلكوا لجوه الله سبحانه وتعالى فغشاه واحد دب علي قوم اللوده ما غشى واحد دب علي أو واحد دب الماغشى واحد دب علي إن تذكر لو قدر دول كله لجوي هذا نادق حال لا لناي فبأي آلاء ربك رب جع نعمتي سمي الدعوات بعد تتمارا أتشكيثان كتشكيثان نعمت الله وكقوة هلاقي وكسيداي الله سبحانه وتعالى عاد كيه هراء يعاد كيد ما لبده أبوه هلاقي قوم النحب بهلاقي أكون كذل ما بنام الوقت أفضل الصنو مركوتشي لي بالله تлей سجل بقولي كنت الصناء نداعيبوهاها لحد الصناء بعد الوحي هاي بعد خلاك بيا هاي إنتاج سوتشنا المتفكة أهواء دول كلها جوي إنت كارلو قاضي الوسوع اللي دول كلها جوي ما دوا بدقورمان وحق الطوالين وحواها وح الل النعمة عليه مداد الله شكسينه تقلق شكسينه أنه قال أهلك وحواها لع عادا عاد الولاء وهراء، والسمود نوها لقي، فما أبغى أحداً قفنا كمرئين، وقوم النوح نوها لقي من قبل هرب وها لقي هو كوارد، قوم كانوا هم يو أظلمك هو ظلم بدن وأضغاه، كانوا وقت قاضي بكدرام، والمتفق التتيل في جنبينا، أهوه للكو لجوي أو للكو كردي، فغشها وحد ضبالة قريضة ما غشها وح ضبالة فبأي آلاء ربك ربك نعمجن كيسا مداتا تماراشا كيسا هذا نبي الله محمد نذير دقوة يؤمن النذور الدقنينيه قمذا الولاي خري محايا لأزفة الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة ليس الله أمسونان من دون الله الغر نفس النف كاشفة في ذكرتها تعدى سماها تاوتانيث waxa weeye mausufkii نفس كاشفة أما ka shifato ama waxaa weeye waa mubaalax wax leedahay allaah ma o kale allaah wuxuu leeyahay nabi ilahi muhammad waa ragii hore ee digi jiray uu kamid yahay oo wadadoodu قريب ayaa qiyaamadiinu way dhawdahay wax xelin karaana maji qiyaamadii shay walba soo ma dhaw يا شروط القيامه هذا كان النذير دقنين بخيه ومن النذير دقنين بخيه يا شي كامده الالهوره ازفه الازفه تي دوي دوي دوات قيامة اهي ليس الله عمه سوقنا من دون الله الا غيرك كاشفه نفس النفس كاشفه في ذكرت وعلن كار من هذا الحديث مورك القرانك يا تعجبون الله يا بيسان وديدت انتي وروحو يا ابو ديدان هي وتضحكون لسانه ad ma deesaneysa walaa taqoono aidan ooyin waantu midkuna saami doona ad heesaysa oo heesiyo wixii waxyaabo kalena saami doona walu gu fasiraayo do sujuuda lillaahi alle waaddu caabida quraanka kan oo loo ku kii ooyin iska wayna waa inuu iska oohiyo macna qosoo culu imanaya waantum saamiduna ad ko hor imaneysaan waa lagu fasirey waantum saamiduna alghana ad heesaysaan uma shed quraanka ka dhageysan lahaydeen heesay buu ka dhageysanaysaa يتعجبون الله hadis muwarkan ajib ka ya taajabuna la ya banti oo wa tadhakuna وانتم ملك نساب دون ادهيسيسان اضوقيسان فسجدوا سجودا لله الذي نعبد ونتبرح وحاليه نبيه عليه الصلاه والسلام مركو اا سوردا اغري يكل ود السجودين دد بدن با سجوداي قالد ي حتى وي سجوداي نسعابي وحليها انو ما سجودنا وان يرق باداي نينه و خا قاد وليد بن مقريو خا هذا انت عيد قادب مدح ساوساري اسقو قالا marke dambal dilay wa qoladi dayaman ubqaxday markii la yiri gaaladi bani way suujooda dadkan way salaaxeen qayb baan soo noqotay laakin markii daambar ku nabigu suuradan ku tukiyo ma suujoodi jirin baaley maxay yahay hadduu intu waa suurad aakhirkan hadduu suujoodo oo kaco hadana suurad yaro kale inoo akhriyaa meesii آياتي هدون وكنتون إيشان اقتربت الساعة ساعة, ساعة قيامات دواتي وانشق القمر ضيحين ومكال الدلاعي وإن يروه دي أركان مشركين تو آية المعجزة دي الدليل يعرضوا كجيتنا يا مدنين يا ويقولوا حده سحر سحر ومصمر وصعود اسكتك دونه وكذبوا ويبينيين وحيقين واتبعوا حي عين أهو أم سيدا يجي على عين وكل أمر أمر كل المستقرين وسجني على صاحبه كل أمر مستقرين وحلوتش خير كسب دين خير كي واسو جنية نكه شر كسب دين شر كي واسو جنية عيد markii xagga ee lagu sii socdo mina iyo lagu sii socda midigsa laga mara wana bu go'dki wani galiba kamida midna dhinacan qaybina qaybina dhinaca way arkeen waasi ee buldada safarka meelaha kala ka yimid aynu waydeen dadki meel walba kasoo gale cid kala dilay marka laba goor yuumka dayuhu kala dilay oo mid walba ay arkeen mid walba ana ayna danka galin wushirkeyntee aydu sidaas ay ahay marka saacadi way dhawaato waxa loo leeyahay marka way dhawdahay haday doonto 2000 3000 baa ka hadqiyamaha waa nabiga u ma ويقولوا حيده هذا سحر وسحر وحني مستمر وصن يا ويسكتي دونا وسحر اسك بابا مستمر وصن وكذبوا ويبينين وحي يبينوا وتتبعوا وحي راعين انواهم سداي جلاين وكل أمر امره دني مستقر وسغن الخير خير كي باو سغن السبب كي باو جاءهم waxaa u yimid qoladaan musharikeenta minan anbaay waraal xaqood ma shay fiid yahay san muzdajjar joogsii ku sugaya isdijar wa joogsii cilin xumaanta laga joogsado muzdajjar wa masar ma fiidhi wajdajjar aylin ee joogsii ku suganyahay waay hikmatoon hikmowey quraanka kariimki baaligatun xal dheer fama tuqnin duru digninin maxay ka taray dadka يوم ما لين يدع الداعي بل ما لين تا ناسيك كي شيء الله الله اكبر وحل غران انت قيامته ما جاءهم من الباي ور ما شيء فيه دحيسن وزدجرن وانتون يوجسوا كو سغنيه فما تقنين ندور تدقنين dad ka heer ka gaarin fatawallan hum iska geejjo udkuur xusuusyo maalin yid u daaci ki dawaaqay uu dawaaq ila shay shaybu dawaaqin nukurin an la garaneen oo aad absaarhum way saa u dow dowrim hayaana way dulaysayhin yakhrujuno way qubura kaano muntashirun fi lay ay yahfade ayu xumarku doono isku dhinac u ma socda haddana isku meel buu tagaya muddi ciina xaalay degdegayaan ilaa daaci ka dhawaaqay u tagdegayaan yaqulun kafirun galad wahidhi maalinta hada kan iyo umun oo dhibada wa maalint adag waxayna waligood baare wixii aw walogada gashiro beeniyan markii adag والواقع إلى شيء نقول أن الجرنين هو اللي جيب العرق خشى عن حاله الدنيا سينه أبصرهم بهذا ظهور أصلى بهذا سوق الرجال يخرجون وحيكسر بحمل الأجداث قبورها كأنهم صدي يجو جراد أيها منتشر أوفافي صدى أيها كلي مركي يفج halay مهتعين حاله قد دق جينا إلى الداعي كذا واقية يقولون كافرون قالوا مالنا وحيدي هذا كان يوم يوم يعصرن أطق وعرنتو. كذب كذبت sair uma oficina. Antes كان الق 56 ماتقید فiques punch may not stand a evil army, Wan две أئ compreh trading such forove together then gave men some selfishs of many. ought ued the 클럽 gödo the people so that there to be made with hisOR allowed سَمَدَ الباب هذا بما أن يكون منه مير أو صعون أو برغانا وفجرنا وان برغانا وان دلاء عيني الأرض أرض ذا العيون إله فالتقاء وحاكل من الماء بيه على أجل أمر, أمر بيكوكوكوه قد قد قد الله حكومي أمركي الله حكومي سيدو الله سبحانه وتعالى وحوليه كوان مشركين تاهدت adoonka yegi bi beer iyo waalayaay beer weeni eriyeen oo daacwade u diideen allee subriyo wuxuu di ilaahay liiga adkaay ee gargaad biyihi samaday biiha ardooyaa isla isku faray munhamil bii sa'o shubmayo in xisaabnay bii way kulmeen amar ilaahay xukumeeyo barkaas ii leeyeen Warsola waxan muxuu ku fali barkaas uu leeyahay haddii maanta nagu jeesaysaan anana isku jeesaysaydoona biyihi wala farimarta doontii uu intii ee uu ku goray ya doontibay lix bilood bay Ilaahay habayso guurta juuday de فكذبوه وبينين عبد الله ادون كايغي وقالوا وحيدهم مجنون وعليه وجزوا جي روان الايريه نبي نو فدعا ربه ربي ويقول وحيد اني انق مغلوب والاق قالب نقود اله ادكاد ففتح سيدنا الويك ففتحنا وحام فرجوا الله ابواب السماء السماء البابده دي بما انبيان كفر من هميرن وشبميا وفجرنا وند الله انه وصبر قني الارض الارض العيون إلى أن كسر برطني فالتقل ما أبجيه على أمر أمر بك كل من قد قدر الله وقدره لقدره وحمله وحنكو حنباره نب النوح ينتي لجثة على صفينة دون ذات الواحن الواح الصعب والدوسير المسامير تجربة صعورة إسبية تصاد بعيون ان أنا أركت ذي جزاء اللي قال الله كوان أهل Nabin nukhne döntöluohan bari. Liman laaval marina juo luo argude juo. Kana aha Ja kasidan lojia joo. Ja isne döntöluo sii. Ja jäänne bii joo luo juo. Ja jäänne kiilakikkeja joo. Ja Ja Ja Ja aayad baan laga dhigay oo doonta lafteediba aayad yaa sidoo war wax waxaan masameer maxaa sida الله Allah u yeeli jazaana aba almarini uu argudid liman ruux loo arguday kaan ahay kufraki laga gaalob oo nooxa walaqad taraknaha uu hanka ahaysinay doonta ayatan daliil ween ifalmud dhakir wuxuu inta uu matala daliil wuxuu naga u dhigaa aragtay digniintaydu sayno qotay soomaasi leter bay madayeen walala sidaa loo galay ciqaabta soomaashi fican kuma dhicin digniintiisa soo sida ay ahayd umay hirgalin way waa sida fakiifa waa toomay midka quraanka aad buu saalan yahay lafadan uu saalan yahay xifdigayso macnihiisuna uu saalan yahay ruuxan waligi quraan dagan hadduu quraan ma laa lagu sharxi oo way u dhici markaba laakiin waxa bani ولقد يسرن القرآن، قرآنك وانسه عليه لفظا وحفظ بنوسه عليه للذكر وانتون أي حفظ بنوسه عليه إفعل من مدرك عاد ورجع عاد نبي قديم بيني يهود بن عبد الله في كيف السدي كان هذا عذابي عذاب كي والنذوري كان عذابي صوميسي لتربي مدع عذبت صوصي الله شايعينه أمدحون إنه لديه حقاً عذاب فيه الله أبلاً قادرين سيدوا أحبوا نعي إننا أنا أرسلنا وحن قدره عليهم دوشونا فيه أن دويل سرسرن أو قبو فيه يوم مال نحسن أو مال باسا مستمرن عذاب كاسو مستمرن دائما سيداد مال موضوع تنزيعون ناس سردات قوي فوچن نولكي فوچن كان نمسيدي يقو عجاز النخل تميرقون من قائرين أو هل ذكر من قامت بها؟ وذا فرأت عليه ان يكون وعلت تنقية الكهبة في التوالي؟ ينبسون لد.. starter jaki irrr.. رغب.. hvor pen duals IP?? هم ينبيّ التواليون للوظيف? أجهل.. فمن قبل حدا ينقل أن يدقي بال существفل ثم لا يوجد كن любا الرساة لقد افترض أن ألوض من قبل حوله.. ألم عمل أن يأتي بالمازل voting annor.. ويحسب في 2016 veramente تم تقبل אين دمائصون جميع.. أعصابзы..atu هكذا.. وهي ليه النبي ولا محمد عذركي قوة فادي دانه يا بيش السفر أربعة عشر ضم سائح تواحصا سكواهذا وحاسو حساي مرك الله هو عن كدة ريبودي وحد مودابودي تميل قنت هذا الله فتشنا يد سعاد عاد فكيف سو كان هذا عذابي عذابكم نذور سو ماشي اللي تبي مرجعنا إن أنا وأرسلنا في عليهم تصاده كيحن طبعا سر وقبو في يوم من مال النحس أو مال باسا مستمر عذاب كاس مستمرين, مستمرين جوكتها ينكدري تزيع الناس صدقاته ويفتشن دول دولك كعادي كانوا مسديه علاج النخل تمير قنت هذا منقعين لفجيه فكيف سدو كان هذا عذابي عذاب كي هو الندوري دجنين في سوسان وشاعر ماها شو عذاب كمشي اللي تبي مدرن ولقد يسرنا القرآن قرآن كواسهلي فهما وحفظا يا نسهله ليت ليك شي كوانتون هي حفظي باللوسهله إفعل من مدركين وح كوانتوم من مكله كذب دوي باني سيسمودو كيسمود بين ندور تجنينه وعندو ببيني اللي لنا بس صالح يا معجزات كوتيبا كذب فقالوا واحدا أبا مروح ده ومننا نجم ده يعني نتبع إنه نتبع راعينا ما هل لنا راعينا إلا أنا إذا وقتها لا فيه ضلالي بعد ما نكون أو القيادة يذكره بواحد يبالغ سجده عليه كل كم بيننا أنا قد أحس إذا ما هاي سجل الغد درستي هاي سجل الغد درس هاي سجل ما يسقون نلقيه قالوا بل هو يسقون بين علوي أشرون أو كبيرانيه دون يئنون حكومه الله يحلف لي سيعلمون قدم بفي Vähän oikein, mutta ei ole niin kovin hyvä. Mutta se on hyvä, että he ovat se on he ovat se on hyvä, että he ovat täällä. Mutta se Mutta se on hyvä, että he كذبت و بين يستسمو دريب بين نذور دغنينيي بينيه فقالوا حيرهن ابشرا قف بني ادمه او منا نغمد واحدن او كليده بيانو نتبعو راعي ان انا اذا هدان رعنا نيكا لفي دلالي بادي ما كوسو نيه جهلي و سعودي والي او القيديكو وحبا لو سو دجعي دوس بين الان دحليت بسالنا لا خلسي بل هو سو كذاب بين الوجه عشرن او سيعلمون وحيدة الله ويأغاندون غداً بري وحلوا وحيدة بيه غداً ليلة من الكذاب الأشر سيعلمون ويأغاندون غداً بري من الكذاب الأشر بين الله شركة بذن ويأغاندون إنا مرسلون ناق والله سبحانه